cardinal Hai la تُؤْفَكُونَ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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم ترى أن الله أنزل من السماء أنف أخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدّ بيض ومن الجبال جدّ بيض وحمّر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وَفُر إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ وَفُرٌ شَكُور وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ لما مُصَدِّقًا لِّمَا إن الله إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لخبير بصير ثم بَصِير الكتاب أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا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 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إنزالها إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً وفرا وأقسم بالله جهدا إيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفرا استكبارا في الأرض ومكر سيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينزلون إلا سنة الأولين فلن تج